فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 و دول سانو بر دع اہ بل خیر و کا نل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 117. ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 118. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا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 ما يصلها مذموما ومدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمدها اولئك وهاؤلاء 124. وما كان عطاء ربك محظورا 125. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 124. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 125. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 112. رَبَّكَ ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 113. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 114. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن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 وقت سلطان فلاف ان لتیس نتا یا بلغ اشو بل اہدی ان 119. وإن العهد كان مسؤولا 110. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم 111. ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُر 122. كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 123. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 124. قل كونوا حجارة أو حديدا 125. خلقا 119. فسيقولون من يعيدنا 110. قل الذي فطركم أول مرة 111. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا 112. قل عسى أن يكون قريبا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 124. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 125. كان ذلك في الكتاب مسكورا 126.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 112. وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 لرکہ کرم تلئی اخرتنی علاؤ ملکیا مطلع کندریت عل قلی عالب فمن تیا ک من فہ ن جز اکم جزا ام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 أفأمنتم أن يَخْسِفَ بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً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 وَإِن كَادُ ل يَفِْنُونَكَ نَِّ أَو حَينَا إلَكَ للتَفْتَرِعَ عَلَنَا غَيرَهُ وَإِذَا التَّخَذُوكَ خَليلَ وَلَْلَا أَنْ سََّتناَا كَلَقدَدْ كِتَّتَركَنُ إلَيهِمْ شَيْئ قَليلَ 124. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا 125. وإن مِنَ ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا.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 ك زَهُ ق وَن نَزِل منِن القرآنِمهُ شفَ أوو وَرحمَةُ للمُؤمننينَ وَل يَزيدُ الظَّالِمِينَ إَِّا خَسَار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 إِلَّا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لَا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 او تكون لك جنته من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من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 مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المهتد.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 قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَا أُولَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا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 119. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 110. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 111. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 114. ونزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 115. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 116. ماكثين فيه أبدا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 129. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 124. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا 125. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا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 129. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 120. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا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 مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِْلتَلْجََّتَيْنِ آتَتْ أُكُ لَهَا وَلَمْ تَغْلِم مِنْهُ شَيْْأَ وَفَجرَّرنَا خِلََا لَهُ مَا نَهَرَا وَكَانَ لَهُ ثَمَرُم فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحاوِرُهُ أَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَالَ وَأَعزُّنَفَراء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 126. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا 127.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 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَأُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمْ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 119. قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 110. إِذَا 111. حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس 112. صدق الله العظیم